الأخوة تجلس لصحبه بوافي عبد الحمد لله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ان شاء الله احنا المرة فاتت يعني الدرس خدناه بسرعة عشان اقتطعنا من الدرس جزء عشان التعليمات والتنبيهات فحنعيد الدرس تاني سريعا كده ونبدأ به تاني ان شاء الله وعشان برضو الصوت ما كانش واضح فحنبدأ الدرس مرة اخر تكلمنا في المرة السابقة عن كتاب البرهان وقلنا عن الأسباب التي جعلتنا نختار ذلك الكتاب وتكلمنا أيضا عن مبادئ علم التجويد ونعيدها مرة أخرى فقلنا أن كل فن من فنون العلم له مبادئ عشرة كل فن من فنون العلم له مبادئ عشرة هذه المبادئ نقولها في علم التجويد فالمقدمة يقول الشيخ اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة وإليك مبادئ فن التجويد قال تعريفه التجويد لغة التحسين يعني عند أهل اللغة جودة يعني حسنا وكلمة التجويد ومادة جودة. تدور حول التحسين والاتقان. حسن أو أتقن فهو قد جود والجيد ضد الرديء. الجود ضد الرداء يقال هذا شيء جيد أي حسن وجودت الشيء أي حسنته فالمعنى دائر على الإحسان على التحسين والإتقان قال استطلاحاً يعني في استطلاحي أهل العلم أهل التجويد والقراءات التحسين واستطلاحاً إخراجوا كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه اخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه يقول وحق الحرف صفاته الزائية اللازمة له كالجهر الجهر والاستعلاء والاستيفال والغنة وغيرها. يعني أن هذه الصفات صفات لازمة للحرف لا تنفك عنه أبداً. هذه الصفات صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه أبداً وهي مرتبطة بالحرف ارتباطاً دائماً. يعني الحرف المستعلي يكون مستعلياً دائماً. والحرف المستفل يكون مستفلا دائما وسيأتي إن شاء الله في باب المخارج والصفات معنى هذه الكلمات الاستعلاء والاستفال ومثل تلك الكلمات فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا يعني خطأ في القراءة واللح هو الخطأ كما سيأتي إن شاء الله ومستحقه مستحق الحرف صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء وكالترقيقي فإنه ناشئ عن الاستفال وهكذا يعني أن هذه الصفات قد تأتي مع الحرف وقد تفارقه يعني مثلا صفة مثل صفة الإظهار والإضغام والإخفاء والمد والقصر مثل مثل تلك الصفات ك قد تأتي مع الحرف قد تفرق يعني النون الساكنة مثلا على سبيل المثال فيها صفة الغنة صفة الغنة صفة لازمة لا تنفك عن النون أبدا ولكن تظهر بدرجات متفاوتة فمثلا النون المظهرة فيها غنة ولكن أقل درجات الغنة يعني النون المظهرة لا تخلو من الغنة لذلك في تعريف الإظهار يقول إنها بدون غنة كاملة لكن في غنة في النون فهي صفة لا تنفك عن النون أبدا لكن صفة الإظهار والإضغام والإخفاء والإقلاب بالنسبة للنون صفة غير لازمة يعني قد تنفك يعني ممكن النون تيجي مظهرة في بعض الأماكن وتيجي مضغمة في بعض الأماكن الأخرى وتأتي مخفاه في مواضع وتأتي مقلبة أو حكمها الإقلاب في مواضع أخرى فمستحق الحرف يعني الصفات العارضة يعني التي لا تلازم الحرف دائما وحكمه حكم عل التجويد قال العلم به فرض كفايه يعني احنا قسمنا كما في المرة السابقه قسمنا علم التجويد إلى قسمين قسم الاول علم التجويد العملي وعلم التجويد العلمي قسم تجويد العلمي وهو معرفه قواعد التجويد العلمية. أما التجويد التجويد العملي فهو إيه؟ فهو تطبيق قواعد التجويد العلمي يعني التجويد العملي هو القراءة نفسها بتجويد لكن التجويد العلمي هو القواعد ده اللي احنا بنتعلمها دلوقتي ده اسمه لكن القراءة نفسها بتجويد والقراءة ب بقواعد التجويد القراءه سليمة ده اسمه تجويد عملي اللي هو ممارسة التجويد كقواعد سرعة عملية فيقول العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين يبقى هو كده أسم التجويد العلمي ده فرض مفروض الكفاية زي, زي باقي العلوم إن لابد من الأمة من يتعلم ذلك العلم ويعلمه للناس ده كفرض كفاية ولكن في حق من يتصدر لإقراء الناس وتعليمهم القرآن ده لابد في حقه أنه يتعلم علم التجويد يعني علم التجويد كعلم فرد كفاية لكن في حق من يتصدرون لإقراء الناس وتعليمهم القرآن حيب فرد عين في حقه ليه لأنه متصدر لتعليم الناس القرآن والعمل به فرد عين إذا تجويد العمل ده فرد عين على الجميع على كل من يقرأ القرآن على كل قارئ من مسلمة من مسلم ومسلمة لقوله تعالى وردت وردت للقرآن ترتيلا يعني أقوال السلف مسألة توردت للقرآن ترتيلا نقلناها المرة السابقة وقلنا أن المنقول عن السلف في هذه الآية عدة أقوال تدور جنيعها حول تحسين القراءة فمثلا قال قتادة وابن عباس كما راه وغيرهم وغيره في كتب التفسير. وردت للقرآن ترتيلا أي بينه تبيينا وقال ابن زيد فسره تفسيرا تفسير مش مقصود تفسير يعني اللي هي معرفة المعاني لا تفسيره يعني نفس معنى بينه يعني يكون مفسرا يعني واضحا للناس يفهمونه يعني وقال الحسن رحمه الله اقرأه قراءة بينه ويعني قال مجاهد معضه على إثر بعض على تأوده وترسل فيه ترسلا فالمعاني جميعها ما ورد عن السلف في تفسير تلك الآية في قوله تعالى وردت القرآن ترتيلا تدور جميعها حول تحسين القراءة وتجويدها وإخراجها مبينة مفسرة واضحة فهذا يعد دليل لهذه المسألة وردت القرآن ترتيلا يعني تحسين القراءة فيكون دليلا في ذلك وفي القرآن كذلك في سورة قيامة قول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة أيضا قالوا تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا يعني لكثير من السلف أيضا في هذه الآية معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءة الملك يعني اقرأه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن كما قرأه الملك فالله سبحانه وتعالى جبريل تلقى القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما تلقاه من جبريل وكما تلقاه جبريل من الله عز وجل فهو نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ثم علمه للصحابة بهذه الصفة أيضا ثم علمه الصحابة لمن بعدهم بمثل هذه الصفة أيضا فكما تواتر إلينا حروف القرآن تواتر إلينا صفة القرآن كيفية قراءته عن الصحابة وغيره من التابعين وأئمة القراء. قال وقول الرسول يعني كدليل على على هذه على هذه المسألة وجوب علم وجب تعلم علم التجويد العملي. قال قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجئ أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم هذا الحديث يعني لو ثبت لكان يعني يعد دليلا في مثل ذلك، ولكن الحديث ضعيف. حديث رواه طبراني في الأوسط ورواه البيهقي في الشعب وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث ضعيف، ولكن قد يغني عنه ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره ونقله الصيوطي في الدر المنصور وعزاه إلى سعيد بن منصور في السنن من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنه كان يقرئ رجلا يعلم رجلا القرآن فأقرأه سورة توبة فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقرأها مرسلة مرسلة يعني بلا مد يعني ألا زي ما للفقراء والمساكين على طول فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني أنكر عبد الله بن مسعود على الرجل مثل تلك القراءة فقال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إنما أقرأنيها هكذا ثم قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها فإن كار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الرجل هذه المسألة مسألة المد وهي من مسائل التجويد يعد دليلا على أن ذلك كان مستقرا عند الصحابة وهو قراءة القرآن بالتجويد قراءة صحيحة وعدم الإخلال بقواعد التجويد في القراءة والحديث حسن الشخل البن يقول موضوعه موضوع علم التجويد يعني الكلمات القرآنية يعني علم التجويد يبحث في القرآن الكريم من حيث ما ذكرنا من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مع إخراجه من مخرجه وقيل الحديث كذلك يعني ده اختيار بعض علماء القراءات أن قواعد التجويد تطبق أيضا في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولكن جمهور العلماء علماء التجويد والقراءات يعني على أن علم التجويد مختص بكلمات وألفاظ القرآن فقط فجمهور العلماء علماء القراءات والتجويد على أن التجويد مختص بألفاظ القرآن فقط ولا يتعداه إلى غيره من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فضله هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه كتاب الكتب وأجله يعني كما يقول كثير من العلماء شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم يعني ايه شرف العلم بشرف المعلوم يعني شرف العلم هذا العلم يكتسب شرفه مما يدرس فيه يعني ايه اللي بتدرسه في العلم ده تعرف شرف العلم فشرف علم التجوج شرف بازخ عال لما يتعلق بدراسة كلمات الله عز وجل وكتاب الله عز وجل فلذلك هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكلمات الله عز وجل وبالقرآن الكريم واضعه طبعا واضع علم التجويد الواضع العملي لعلم التجويد هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طلقاه من جبريل عليه السلام وجبريل طلقه من الله عز وجل فأول البشر وضعا لعلم التجويد كقواعد عملية عملية وليس علمية كقواعد عملية هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقرأه أقرأ القرآن للصحابة بمثل تلك الصفة فيكون هو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول واضع للقواعد العملية لعلم التجويد أما من الجهة العلمية القواعد العلمية يعني فكلمحة تاريخية سريعة عن علم التجويد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعه من زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى القرن الثاني لم يكن هناك حاجة لوضع أسس أو قواعد لعلم التجويد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه يقرأه ويسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأه الصحابة ويسمع منهم متابعون فلم يحتاجوا إلى ذلك حتى اتسعت فتحات الدولة الإسلامية وترامت أطرافها ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان ممن دخل في دين الله عز وجل و. انتسب إلى الإسلام قوم من الأعاجم الذين لا يعرفون اللسان العربي ماكروش بيتكلموا باللغة العربية فقرأ هؤلاء القرآن بلهجاتهم ولكناتهم فتفرق اللحن والتحريف إلى كتاب الله عز وجل طبعا يعني لما واحد مثلا أجنبي من أي دولة أجنبية لا يتكلم العربية فبتكلم انجليزي إيطالي ألماني أي لغة أخرى وقرأ القرآن بيب بيسموه بيقرأه قرآن كسرى فتبلا الفض ممكن الفض يعني يحصل انحراف في في الكلمات تمام فلما رأى القوم ذلك ورأى خلفاء المسلمين ذلك قرروا أن يضعوا قواعد علمية للتجويد يسير عليها الناس حتى لا يتطرق التحريف واللحن إلى كتاب الله عز وجل فقام الإمام العلم الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي بوضع قواعد علم التجويد وهذا على المشهور عند علماء القراءات والتجويد وإلا ففي خلاف أنه أول وضع لعلم التجويد هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله أو الخليل ابن أحمد الفراهيدي ولكن المشهور هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي وتوفي سنة سبعين ومئة من الهجر يعني في القرن الثاني ثم يعني بعد هذا التصنيف لم يصنف أحد في مثل ذلك العلم كثيرا حتى القرن الثالث الهجري فقام أبو مزاحم الخاقاني بنظم أول نظم, أول نظم في علم التجويد يعني عمل نظم منظومة يعني زي مثلا منظومات المشهورة بين الناس الآن طرفة الأطفال ومتن الجزلية منظومة يعني زي أبيات صغيرة كده في علم التجويد ده كان أول نظم في علم التجويد أبو مزاحم الخاقاني توفي سنة 25 و300 من الهجرة فكان ذا أقدم نظر في علم التجويد ثم تتبعت إلى حتى وصل إمام المحققين في ذلك العلم في علم التجويد والقراءات الإمام العلم الإمام شمس الدين أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن الجزري رحمه الله. الإمام ابن الجزري الإمام طبعا من من أكبر أمة علم التجويد والقراءات، يعني معلوم الإمام ابن الجزري معلوم الإمام ابن الجزري في هذا العلم وعلوم قدره في ذلك العلم. الإمام ابن الجزاري رحمه الله ألف. متن الجزرية المشهور أو كما سماه المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه هذه المقدمة طبعت منفصلة في كثير من الطبعات وكذلك مطبوعة ضمن النشر في القراءات العشر طيبة النشر في القراءات العشر للإمامة الجزرية أيضا رحمه الله وتوفي في سنة 33 و 800 من الهجرة ثم يعني تتابع الناس في التأليف في نفس ذلك حتى وصلت مؤلفات لكثير من المؤلفات الآن وكثير من المنظومات الآن زي ما ذكرنا تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله ودي من أشهر المنظومات في علم التجويد فدي كانت لمحة تاريخية لمسألة وضع علم التجويد يقول فائدته فائدة تعلم علم التجويد والفائدة يعني كما قلنا يعني فضل فضل علم التجويد ما ما هو فضله تعلم علم التجويد قال الحوز بسعادة الدارين وكما نوهنا في المرة السابقة بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما ذكرنا في المرة السابقة قلنا مع السفرة هم الملائكة يعني في مرتبة الملائكة يوم القيامة أو هو عامل بعملهم في الدنيا استمداده قال من الكتاب والسنة فقول من الكتاب والسنة يعني هذا قول يعني علم التجويد علم استقرائي يعني علم استقرائي الاستقراء كما يقول علماء الاصوليين تتبع الجزئيات في امر ما كل كلها او بعضها لاستخراج حكم شامل يشملها جميعا يعني علماء الاصول بيعرفوا الاستقراء بالكلام ده معنى ايه الاستقراء معنى ان انا هجيب جزئيات في مسألة معينة واتتبعها بالدراسة عشان اخرج بحكم يشمل هذه الجزئيات كلها مثاله في علم التجويد ايه انا هجيب ايات القرآن كلها وأدرس عشان أخرج بحكم معين إن الآيات دي بتدل على قاعدة معينة إن أنا لقيت إن النون السكنة لما بتيجي في القرآن إيه اللي بيحصل لو جه وراها حرف من حروف الحلق اللي هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء إذا جه وراها بتظهر النون إذا جه وراها حرف من حروف كلمة يرمولون بتضغم تمام ولاحظت كده في القرآن كله فاستخرجت قاعدة أقول أن النون الساكنة لها حكم الإظهار إذا جاء بعدها حرف من الحروف الستة وهي كذا وكذا وكذا وحكمها الإضغام إذا جاء بعدها حرف من الحروف الستة كذا وكذا وكذا أنا عرفت لده منين؟ من آيات الكتاب يعني أنا ما عنديش آية في القرآن بتقول تنص على أن النون الساكنة حكمها الإظهار إذا جاء بعدها حروف الحنق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغي والخاء وليس عندي حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن حكم النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار كذا وكذا فليس عندي نص من كتاب ولا سنة وإنما هو علم استقرائي باستقراء الآيات أنا بخرج, بخرج الأحكام زي علم النحو كده أنا بعرف قواعد النحو منين بشوف كلام العرب كانوا بيتكلموا إزاي أو جاي طلع من من كلامهم إن الفاعل على طول مرفوع لأن ما وردش في كلام العرب إنهم بينصبوا الفاعل فخلاص عرفت أن الفاعل مرفوع دائما فده اسمه استقراء استقراء للنصوص عندي نصوص القرآن كلها استقرأتها فوجدت هذه الأحكام منبثة في ثنايا القرآن الاستقراء لا يفعل كثير الاستقراء هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها طيب اسمه علم التجويد يعني سماه العلماء استلحوا على تسميته بعلم التجويد مسائله قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها معرفة أحكام الجزئيات يعني قواعد كلية يتوصل بها معرفة أحكام الجزئيات يعني أنا عرفت قاعدة كلية إن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق الستة يبقى يظهر يبقى على كل الجزئيات بقى بما لقي نون ساكنة وراها حرف العين مثلا مثل كلمة أنعمت دي البديء حكمائي الإظهار عرفت معرفة حكم الجزئية دي في الكلمة دي من القاعدة العامة اللي أنا استخرجتها من, من استقراء نصوص القرآن إن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار تكون مظهر غايته يعني ثمرت علم التجويد صون اللسان يعني اللحن في كلام الله تعالى كما ذكرنا اللمحة التاريخية التي ذكرناها فكان سبب وضع قواعد علم التجويد هو صون كتاب الله عز وجل عن التحريف وعن اللحن بسبب دفول كثير من المسلمين ممن لا يتقنون لسان العرب واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب وهو قسمان جلي وخفي في لحن جلي ظاهر من الجلاء وهو الظهور وخفي يعني لا يستطيع معرفته كثير من الناس فالجلي اللحن الجلي الظاهر يعني خطأ يطرأ على الألفاظ فيخله بعرف القراءة سواء أخلى بالمعنى أم لا يعني اللفظ نفسه في خلد سواء المعنى اختل أو لا يعني ممكن اللفظ يختل والمعنى ما يختلش وممكن اللفظ يختل والمعنى يختل فده إلا نشأ اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فيقول الشيخ في اللحن الجلي كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة يعني يجيب حرف ويحطه مكان حرف ثاني يجيب حركة من الحركات الأربعة المعروفه سكون والفتح والضم والكسر مكان أخرى. فالأول كإبدال الطاء دالا أو تاءا بترك الاستعلاء فيها، يعني يأت على حرف الطاء ويبتله تاءا، فذا أبدل حرف بحرف، فذا لحن جلي يعلمه أي أحد ممن يستمع إلى ذلك القارئ. والثاني كضم تاء عمتاء أو فتح دال الحمد لله. يعني تغيير تشكيل بتشكيل آخر وتغيير حركة بحركة أخرى فذلك من اللحن الجلي يعني يعرفه أي أحد ممن يستمع لذلك أنقره ويسمى جليا أي ظاهرا لاشتراك الاشتراك القراء وغيرهم في معرفته يعني يعرفه جميع الناس وليس الناس وليس القراء فقط والخفي لحن الخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. يخل بالعرف يعني عرف القراءة يعني جودة القراءة وحسن القراءة ولكن لا يخل بالمعنى. كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا. يعني ما يغنش الحرف يترك الغنة أو يأتي على المد فلا يمد أو يأتي على حرف المقصور فيمده. ذلك كله من اللح الخفي. وسمي خفيا لاختصاص أهل الفن بمعرفته والأول أي الجلي حرام يأثم قارئ بفعله طبعا إن تعمد ذلك ولكن إن كان خطأا فليس عليه شيء والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن يعني فن التجويد وقيل يحرم كذلك على الخلاف السابق الذي ذكرناه في أن التجويد هل هو الوجوب العيني التجويد العملي يعني هل هو الوجوب العيني أم الاستحباب فقط ورجحنا هنالك أن الصحيح من كلام أهل العلم أن التجويد فرض على كل قارئ وكل, وكل قارئة لكتاب الله عز وجل مراتب القراءة أربع الأولى الترتيل وهو القراءة بتأذى وطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطاء حقه ومستحقه مع تدبر المعاني يعني الترتيل هو قراءة في بطء ومع مراعاة التجويد يعني قراءة سليمة بطيئة متئدة مطمئنة وما الثانية في التحقيق مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه مطمئنان يعني أكثر بطءا وأكثر بيانا للحروف من الترتيل وهو المأخوذ به في مقام التعليم ليرطاض اللسان على التلاوة السليمة يعني التحقيق يعني يشبه لحد ما ما هو موجود الآن في اللي هو يقول لك ده ترتيل وده تلاوة. يقول لك يعني مثلاً أقول لك المصحف بتاعنا مشاوي مصحف بتاع ترتيل. الترتيل اللي هو القراءة العادية. بقى اللي هو أي يعني واخذ راحتوا خلص في اللي في القراءة يعني براحتوا أوه. فدا طريق من منزلة التحقيق وترتيب اللي هو القراءة العادية للمصحف. الثالثة الحدر هو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام، يعني الحدر فيه إسراع في إسراع القراءة لكن مع مراعاة الأحكام، لأن في كثير من الأشواه تصور إن الحدر يعني إنه يقرأ بسرعة ومش مهم الأحكام. لا، سواء كان ترتيل، سواء كان قراءة بطيئة أو سريعة، فلا فيها من مراعاة أحكام التلو. الرابعة التدوير وهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر. يعني هي مرتبة كده بـ بحسب السرعة والبط. في التلاوة تحقيق بأبطأ مرتبة ثم الترتيل ثم التدوير ثم أسرعها الحدر وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به قال تعالى وردت للقرآن ترتيلا يعني قبل أن ندخل في مسألة الاستعاذة يعني ننبه أن هذا الكتاب وكل كتب التجويد التي ألفت في ذلك العصر العصر الحاضر يعني هذه الكتب كلها مؤلفة على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يعني للقراءات طريقان مشهوران طريق الشاطبية وطريقة النشر فهذه هذا الكتاب ندرسه على طريق الشاطبية ف يعني من الـ الـ يعني يفضل ان احنا قبل ان ندخل في ذلك نعلم معرفة سريعة كده لحفص وعاصم رحمهما الله فعاصم هو عاصم من ابي النجود ابي النجود بفتح النون وخطأ النجود خطأ بضم النون خطأ هو ابي النجود الاسدي وكنيته ابو بكر وكان كفيا وقيل اسم عاصم ابن بهدلة وقيل بهدلة اسم أمه وليس أبيه وقيل أبو النجود دا اسم أبي وليس كنية وقيل هو كنية واسمه عبد الله ولكن للأشهر أنه عاصم ابن أبي النجود ولم يعلم لعاصم سنة ولاده، لم يذكر له المؤلفون في تراجم القراء سنة ولاده، وإنما ذكروا أنه توفي في سنة سبع وعشرين و مئة من الهجرة وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقرأ علي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسند حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحفص هو حفص بن سليمان ابن المغيرة وكنياته أبو عمر وكان كوفيا أيضا وكان ربيب عاصم يعني حفص كان ربيب عاصم يعني ربيب يعني ابن زوجته ابن زوجة عاصم رحمه الله ولد سنة تسعين من الهجرة وتوفي سنة ثمانين ومئة من الهجرة و. كان حفص مفضلا في قراءة عاصم كما ذكر الشطير رحمه الله وحفص وبالإتقان كان مفضلا وذكر ذلك كثير من العلماء أن حفص كان في قراءة عاصم أتقن من شعبة الروي الآخر يعني لقراءة عاصم فهذا هو يقول بعض المحققين أن الترتيل ليس بمشتبه ولكن صفة وهو مظلة عامة يتخرع منها التحقيق والحذر والتدوير فإذا قرأت بالحذر فأنت مرتل وهكذا التحقيق والتدوير فما رأيك في قولهم والله كلام كل العلماء اللي أنا قرأت لهم يعني في علم التجويد سواء, سواء حديثا أو قديما ما ذكروا ذلك فأنا ما عرفش والله القول ده لو القول ده قال حد من أهل العلم المشهورين في التحقيق الآن يعني زي مثلا الشيخ إيهاد فكري أو الشيخ أيمن سويد أو الناس اللي هم مشهورين في التحقيق في مسائل القراءات ماشي يعني نبحث فيه لكن إذا ذكر كده مرسلا محدش عارف مين اللي قاله فالأصل إن اللي ذكروا علماء التجويد ان الترتيل مرتبة مرتبة من مراتب القراءة وده مذكور في كتب كثير من أهل العلم اللي, يعني اللي نحسبهم على علم واسع بعلم التجويد ولم يذكر أحد منهم أي خلاف في هذه المسألة يعني ما ذكرش خلاف ما قالش الترتيل على الراجح مثلا إنه هو مرتبة لا كانوا يذكرونه الترتيل يعني المرتبة اللي فعلا يوجد كثير من من ألف التجويد لم يذكرها أو ذكرها عرضا وهي مرتبة التحقيق ولكن الترتيل مذكور ومشهور جدا في كتب علق علماء التجويد فأنا ما عرفش مسألة المحقق اللي ذكر ده مين فما عرفش ايه لا ايه بالترتيل و ايه بالتحقيق ايه وقته عشان الوقت يعني بس احنا قلنا ان الترتيل هو يعني مسألة ترتيب في في البطء والسرعة ان اسرع حاجة الحذر وبعد كده تدوير وبعد كده الترتيل ابطأ ثم التحقيق هو ابطأ مرتبة يعني كانت هذه مقدمة سريعة عن علم التجويد وان شاء الله يعني نفتتح في المرة القادمة بداية احكام التجويد وقبل ان نفتتح باحكام التجويد نذكر يعني مقدمة سريعة عن فضل قراءة القرآن وفضل تعلمه وفضل تعليمه قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه